أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجز فاهجر ولا تمنع تستكثر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 وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيدا ثُمَّ يَقْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدا سَأُرْهِقُهُ صَعُودا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ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 ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم مرض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 في جنة يتساءلون عن مَا ما سلككم في سقر قالوا لم مِنَ من المصلين ولم نكن طعم المسكين